الدعاء على العدو اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم ما يقول من خاف قوما يقول اللهم اكفنيهم بما شئ